Yatsı namazı. Yatsı namazının farzını kılıp selamdan sonra Allahumma ente's-selamu ve minke's-selamu tebarakte ya eza'l celal ve'l ikram denir. Sonra elleri yukarı kaldırıp şu salavat-ı şerifi okunur. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin salatan tunjiina biha min jami'il ehval ve'l afat ve takdina biha jami'l hajat ve tudahiruna biha min jami'is sayyiat ve min fi amin ya Bundan sonra son sünnet ve bitir namazı kılınır tesbih çekilmeye başlanır önce şu dua okunur Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ve la ve la illa Daha sonra ayetül kürsi okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la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 من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم daha sonra otuz er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber denildikten sonra La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemutu biyedihil khayr ve huve ala kulli şeyin kadirun ve ileyhil masir Arkasından eller kaldırılır, dua okunur. Daha sonra bir defa fa'lem ennehu, 33 defa La ilahe illallah denilir. Sabah ve yattığın namazlarından sonra isteyen yüz defa okuyabilir. Bundan sonra Muhammedur Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve s-salam Bismillahirrahmanirrahim In Allah wa malaikatou yuslunu al Nabiyya ayyu al-Ladin sallu aleyhi ve s-salimu teslime <Sessizlik> Allah mucallal ala siedina Muhammed ve ala al siedina Muhammed bı aladı kılı daim ve ve barak ve sallim عليه و Allah mucallal ala siedina ve ala al siedina Muhammed bı aladı kılı daim ve ve barak ve sallim عليه و اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ve سيدنا محمد siedina Muhammedin ﷺ ﭼ وبارك وسلم عليه ﭼ كثيرا كثيرا صل وسلم يا ﭼ على حبيبك محمد وعلى جميع ﭼ والمرسلين وعلى ﭼ كل ﭼ ﭼ ﭼ ﭼ والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأنواج المحرر وكترات الأمطار واغفر لنا وارحمنا بالطف بنا وبأستاذنا سعيد النصرة رضي الله عنه وبالدين وبطلبة الرسائل النور الصادقين يا إلهنا بِكُلِّ صَلَاةٍ منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عتوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عزيم يا الله يا حنان يا الله يا منن يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا اهمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعان يا الله يا رحمن يا الله ya Rahimü Ya Allah, Ya Kereymü Ya Allah, Ya Majidü Ya Allah, Ya Ferdu Ya Allah, Ya Mitrü Ya Allah, Ya Ahdü Ya Allah, Ya Samidü Ya Allah, Ya Mahmudü Ya Allah, Ya Sabık Al Ya Allah, Ya Aliü Ya Allah, Ya Ganiü Ya Allah, Ya Şafiü Ya Allah, Ya Kafiü Ya Allah, Ya Mu'atiü Ya Allah, Ya Bakü Ya Allah, Ya Hadiü Ya Allah, Ya Kadirü Ya Allah. يا ساتن يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا رب السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام أسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل ال من ربه والمؤمنون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 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أقطعنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم